بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه كرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكرآن وإن كنت من قبله لمن الوافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إني الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على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 إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبًا إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ قَالَ إِنِّي لَأَخَافُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ أَنْ يَأْكُلَهُ الْحَاسِدُونَ وَإِنِّي أُرِيدُ لَهُ وَلَدًا كَرِيمًا قَالُوا قَائِلٌ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا وديرتع ويلعب وإنا وَاخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُم مُّنَافِقُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في ويابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف فعندم تاعينا فاكله الذئب فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدًا فَأَدَلَى دَلْوَةٌ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا أُولَى وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا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 تاخذه ولدا وكذلك مكنال يوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أروأ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السور مَأْوَى الفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت, فصدقت وهو من الكاذبين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 وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَكُنَّا حَاشِينَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الذي لمتننني فيه ولقد راودت نفسي فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امنه لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجدة احب الي مما يدعونني إلا تصرف عن كيدهم وإلا تصرف عن كيدهم أصبوا إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربهم فصرف عن كيدهم إنه هو السميع العليم ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَأْوَاهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَى يَنُوفُ فَأَنْقَرَاسِي خُبزًا تَنُ الطَيْرُ مِنْ نَبِيِّنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَطْعَمٌ تُزَقَّى لَهُ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ ذَٰلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ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 لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفركون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمع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 وقال الذين من ان انه ناج منهم اذكرني يا ربك فانساه الشيطان ذكر رب فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك انني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 أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله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 مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الوسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فَسْأَلْ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَتْ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ كُلُّ نَحَاشٍ لِّلَّهِ مَا عَلَّمْنَا عَلَيْهِ مِن قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخم بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الحائنين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 يُسِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَافْتَرَوْا عَلَيْهِ كِذِبًا وَهُمْ ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير الموزنين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفائلون وقالوا في اتيانه دعوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعوا فَلَمَّا رَجَوْا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا يَا آبَانَا مَنَعَ مِنَّا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نكتل وإنا له قَالَهَلْ آمَنُوكُم عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُم مَّا لَا أَخْشَى مِنْ قَبْلَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاهُمْ وَجَدُوا بضَاعًا رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يسير قَالَنَا نُوسِلُهُمَا مَا كُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاقَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَا مَا نَقُولُ وَكِ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفجقة وما أغني عنكم من الله من شيء إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَلَمَّا دَخَلْنَا حَيْثُ أَمَرَنَا أَبُوهُم مَّا كَانَ يُنْعِمُ عَلَيْنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا كَانَ يُنْعِمُ عَلَيْنَا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 كَفَلَاتَ بِتَئِسَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَازِهِمْ جَالَ السِّقَايَةُ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أن قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعير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 نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسر وها يوسف في نفسه ولم يبدها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 فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَكَ سَرَطَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا, وما كنا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقُرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا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 فَوَبَيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللهِ تَفْتَ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِصًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَنْفِلْ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ يجزي المتصدقين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 قُل لا تَثْرِي بَعْلِيكُمْ الْيَوْمَ يَرْفُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَعَالَى إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَجَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا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 فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من مصر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 إِنَّهُ وَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَلَمْ تَنِ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الويب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرا وهم يمكرون وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِأَمْنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكَأَنَّهُمْ مِنْ آيَتِنَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُنَادَوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ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 أهل أفلم يسينوا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأسوا رسل انَّمَّا قَدْ كُذِّبُوا جَاءَنَا نَصْرُنَا جَاءَهُم نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن شَاءُ وَلَا يُضُرُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون